أَذًا تطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا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 119. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 110. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا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 119. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخرف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ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 111. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإتم والعدوان 112. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 113. أفتؤمنون ببعض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 117. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 118. أفكلما بِمَا رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 119. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون لَّ عَلََهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَللَََّا يُؤِّنُون وَلََّ جَاءهُم كِتابَابُ مِنْ عدِ اللَّهِ مُصَدّ قُلِّمَا مَاهُم مُصَدِّقُلِّمَا مَاهُم وَكَانوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحونَ على الَّينَ كَفرَرُون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 قال نُؤمِنُ بِمَااءُزِ عَلَنَ وَيَكفُرونَ بِمور أَهُ وَهُو الحَقُ مُصَدِّقَ لِمَا مَهُم قُلْثَ لِمَ تَقُتُلونَ أَ بِيَ اللهَّهِ مِ قَبلْلُ إن كُنتُ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 لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون ناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين وليتمنوا ابدا بما قدمت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 ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 124. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير 125. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله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 وَإِذاَا قَضَ أَمْرَ فَإَِّ ماَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُون وَقَالَ الذيينَ لا يَعمونَ لَْلَا يُكَِّمُونَ اللَّهُ أَتَأتَِ آيَه كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ مِن قَبِلِهِم مِثْنَ قَوْلهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُم.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 122. ما لك من الله من ولي ولا نصير 123. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 وَإِذْ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 110. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع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 فَأمَتِعُهُ قَللَ ثُمَّ أَ الطَبّهُ إِلَ عَذَابٍِ النَّارِ وَبِسَ الْمَصير وَإِذْ يَرضَّعُ إبِرَهِيمُ الْقَوَاعدَ مِنبَيْيتِ وَإِسمَاعيرُ رَبَّنَا تَقَبَّ الْمَِّا إِكَ أَنْ تَ السَّمع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 119. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 110. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإن 119. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 110. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين 111. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أَمْ كُُم شهَدَ إِذ حَضْرَ يَعقُوبَ الْ المَوْوتُ إِقالَالَ لِبَلهِ مَا تَعْبُدُون مِن بَعْدِي مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْد قالَاُوا نَعبُدُ إلَهكَ وَإِلَهبَ إِكَ إبْرَهِيمَ وَإسمائِلَ وَإِسحاقَ إلَ هَو وَاحِدَ لَهُ مُسلِمونون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 قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قُلْ أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم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 119. ومن أظلم كَتَمَ كتم شهادة مِنَ من الله وما الله بغافل عما تعملون 110. تلك أمة قد مَا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا